السلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل و مبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى على أله و صاحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحن قبل الله من آيات الطبان إيا الطباء إلى أفر سورة الصال نبي الله محمد و أحاول الله و شاكي لمن كان كولجو و كوي كورجي إني باني تيرين وما ينظر دي واسي ما الله أمسكنا أني تزبن أهان من فواقع هل حسكينتين وحوقتها هل حسكينتين أمسكنا قالوا حي ربنا عجلنا قدنا إله قيبت يدي النوس يددك قبل يوم الحساب الله وحن نبي عليه عليه والسلام اسبر على ما يقوله اسبر كل صبر على ما يقوله وحي لي أفلقى الدداء يحومان طحية قال لماذا اسكت صبر وقهر لي وذكر حسب الله ليه عبدنا دونك يجي داوده داودها ذل أيدي حق صاحبكها حق الضاعة هي حق فرس ماضي لن عب كلها إن هو داود أوابم خطه وكيم بضمبوها إن أنفس خرنا وحنوشها ليه الله يليني الجبار بوره معه عيسى سجع العيسى يصبحنا حاله تصبح سنين بالعشي جلبت هي والشرق والبرد Blue light of our eyes there is no priority it is important for those conditions being able to all these wicked autied and chiefness that exists thegregious and the force that exists and there is David and Jesus He has brought a trustworthy in50 was rewarded on the flood свобод حق دينة عبادة حبه وها حقا بالكيدة يمامر كان حبه كلها إنه الله ما كان نبي الدادواء عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصوم الصوم, الصوم داود أفضل الصلاة داود هبين كان نسكي صوره السحن سلطة كوحي و سلطة سلطة دميانه السحن سلطة كيسون الوليد باء maalina wu afur maalina wu soomay marka soo la soo makaas ha u fadn badan oo u soo na salaalitu kadoosna na ta sa u fad badan marka hoogaasa ala siye buuraha ya ilahi way la tasbiixsanayaan buuru marku tasbiixda waa badan oo waayo marku jabuur ku dhawaaqo aqriyaa ee la tasbiixsanayaan odanaanigooda lama iyo isku raarooti waki abdullah ibn abbas salaad ad-duha quraanka waan ka waaynuu marka meeshana loo fasiraa waa nabiga tuu ka jiray markii layd shimbiruhuna waa loo soo إنه داود أواب وكله قشبة ذنبها. توب كان بذ وحالي ناس إن أنا قصخرنا وحان أصحى معهم بعيسى الجبال بورها يصبحنا حالا يلا تسمح سنياه. هدي معهود يصبح الراعي نواسح. إناس خان الجبال بوره ما نوسى الله يليني معه يصبحنا يلا تسمح سنياه بالعشية جلبت والاشراق هو بره عبد الله بن عروه صلاه الدحدي وديره شمبرهينا وان اسهل لي يقول الله محشوره حاله اوروريه او مشو اسا جوجو وخو اقريي كوسو اوروريا كاسين لدج سنه انا كل دمانو شمبرها بورها له لأجل داود داوود اواض كوي لا جيبن ود عود ويلا قاديا وان ابو علي boqor iyo diis waateena waxaanu seenay al-hikma ta hikmaad baan seenay hikmadu waa cilmiga naafiyay aqaliga iyo wafasal qidabe hadalka labax baxsan markuu wuxuu kuma hadlaan isku jirin oo isku khaldanay oo kala soo can mid ka markuu hadlayo hadalkiis waa kala soo can الله وحده سبحانه وتعالى ملك جيسى بقرتوية سوانت كين حكمة نواسين حكمة وفهم جا إيه وفصل الخطاب هذا الكلام سو عن أول شيء حكرين شدنا ملكه واتينا الحكمة الحكمة وفهم عقلي هي وفصل الخطاب هذا الكلام بحب وهلا الله محمد عليه السلام مكوي من نبأ الخصم لبدو دودي سوورق هذي كوي دودي إذ وقت يتصوروا أي صافولن المحرابه محراب كم كله عباده سنه إيه. أي صافوله إذ وقت دخلوا أيوسوا جل على داود و داود ففزعه وارجع جحيد داود من المحققة قالوا وحيد أحدا لا تخف وراء عبسان وحده نحن خصمان لبدو دودي صارناي بقا داود من بعضنا قارك على بعض قارك كله fa hakum kala hukum baynana dhaxdayada bil xaq nagu kala hukun wala tusid hajairna ma samaynid marka wakhii iyo waxii waxbu arkay du shumbay ka soo daray marka wuxuu la argagaxay dadkan meeshii soo mareen yu la argagaxay oo la yaabay meeshii ha argagixu waxba cabsaniin laba qofooday sanahay qarka kale dulmiyay eena fi wala المحرابا، ماشي وكل العذاريسلا ييكل كرك كفوله، إذ وقت بيا هيدخلوا يوصلوا على داود الداول، ففزيعوا أرجع حي منهم حقوا ذو حكا أرجع حي، تذكر ميل... ململ كاين ماد الحج سامره، بكاينو ضرعي قالوا عيد الله تقف عبقد، خصماني نحن خصماني اللي بدوا يبان من بعضنا قارك على بعض فحكم كله حكم بيننا نحذا يدا كله حكم بالحق حق إنه ولا تفردها الدود هالجور سمينه وهادنا نوهنون إلى سوا إسراء ديجته تصنع هيه هذا إن هذا كان أخيه رتوالالخيوين لو وحاسقنا هذا تسعة وتسعونه سقال يسقال شن لعجة واللحات ولي أني كانوا حاسقنا لعجة وحيدة فقال وحيرني كان ولالك سقال إيه سقال, إيه سقال إيه سقاشا أكفلني هاي يجوا سوورج وعذني وحوله يجوا حوق في الخداب هذا كوج هذا اليقان هذا كوج اليقان وحيد هذا إنت لمن الأول لا لا عنو نهار نكرو حوله يهاي سجال يسجال شال لحات أن هذا لحالة لحد يدي بيجوا سوورج ونجوا هذا البطوجة هذا الترسية أكرحوكم مرك مركا نبيله داود سدوا حكمي باللبارية واسرائيل qala kale ay sheegan mooyow isra'iliyaada mooyey waxaa la baraya oo dulmigu galay waxaa weeye sidii wax lagu xukume jiray ba la baraya marka meeshan isagoo ninkii ninkii mudda ciga markuu sidaan sheegay sawan mudda alleey waxba waydeenin iyo xukume ba la leey saa 99 nacjatan 996 wadii anigana فقالوا حوير أقفلني ها يقول سو وريت بود وعذل يقولوا ك هذا إجا جو حبة في الخضاب هذا الكين قالن ويله داود وحوير لقد ذل مك وقود المي بود بسؤال نعجتك لحظ هذا السؤال شذا مضموما لوجي إلى النعجي إذا سوى قدر صني وإنك هسيرا إن داود باير ومن الخوض ضاي ذاتك يسكون احتيلا شركاته إيه لا يبغي وزنيد بعضهم قاركون على بعض قارك كله إلا الذين كونوا يؤمنون مؤمنين وعملوا عمل فلا الصالحات حال عمل وقليل ويرهين ما آت به يرهوم يوم أمتع سامبته ذنبه وذلنا داود وداود حوم ملاهي أنما فتناه إنا امتحانه يفسق فر ربه خبيجك غفران طلبي وخر ورلا عفارك عن سور كعسان شجودين ويقد ما يساه وناب وانطابك يعني الله سبحانه وتعالى وحوله حكم كي وحول النبي الله يدعون ودات الله اللي هو كاجر دنيا يهيبون ذو اللحظات كعقاد السبب كي عليه وحبوا ودينه يحكمي تصلقوا عن أنا نيا سددت كقركون شيء جيان معه مركوك الحكمي وحول ود دت كود التجنيش كل احتراوي سلمياني مركو حكم قرتي إن الله صدر يحيى وإن وحنا أي نبني آدمين الله صدر يحيى أركان صوتها وكأنه استغفار تذوق. قال وحول القذل ما كوك زلمي النبي دعوت بايلي بسؤال النعجة كأ هذا سؤال شذا ضامين اللوجينيو إلى نعاجه اللحيس وإن كثيراً انبذن من الخوضات ذاتك وذدقي سلحج سيا لا يبغي ظلمي بعضهم غارك على بعضه غارك كله إلا الذين يكونوا آمنو منوبي وعملوا عمل فلا فلاسحات عمل مناسب وقليل آذ بيؤي ره ما آذ يؤيهم يوم آذ بيؤي ره أمثالها مبتديها وهم يوقليل ويرين وظنوا وحو غرتي داوود انما فتنه انه امتحانه وحن انه امتحانه ايو غرت بل سد راك عن حاله سكو حسنه سجد سجوده واصلت وانا ابو ان توبه كينه marka ayada ayatu sayida makamid ba afariyo thoban marka nabigu xul waa ayatu shukri taho toobakeenkiisii uu u shujidayo waa ayatu shukri tahay sunniga uu u shujidayo walaalkay baan ku dayeen أن waa sijuudu shukri sijuudu tilawama tahay allah wuxuu leey faqfarnaa allah sagdal iyo rayd ee khadacday oo ka toobkayna waan ka aqbalay booday Allah toobaykankiisa fa qafarna Allah waan u dhaafnay dalika dambiga yar uu galay yaan u dhaafnay wayna leh waxa uu sugnaaday indana aqtayada Daawud zulfad dhawayn iyo xusna maabn marjic ووحى الرسق دعوي وبني ادم نمدو كانت قل لو كان كن رياض داوود داوود ان ان وجعلناك في الأرض ارضها ماموله اف احكم كل بين الناس ددك بالحق كل ولا تتبع الراعي الهواء سدا تشعش الراعي او فيدلك او هوداك سكالم سو ام شيطانك سبيل الله الا وداديس ان الذين يضلون عن سبيل الله له محو هذا عذاب عذاب شديد نادر بالسباب ما شيء ثبت في النسوة أيوة اللي من يوم الحساب حساب تيله أفك أدنك ملك الله يدوه ود الله وفوقه كذي خليف بنكادين نل كاد ما ملا إنسان داد كحق فك الحكونه سد أذوقات عشرة راع هذا سد عشر راع راع وضد الحق هذا تكبر هذا كون وضد الحق كبر furoo marka labada ruux ay xukunkeenaan kan dhageyso kanna dhageyso marka qareenadi kaaga dhaahirsada sida xaqeed ku xukuma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yu nabugo yaman u dhiree nidal yaraan haakim kasoo noqoor radhiyallahu anhu waliiga wada daawanya saano xukumi ilaahi ba ku waafacine oro kan kalena dhageysato haqi markaas ku soo sida الله يقول يا داود داود إن أنه جعلناك وحنكايا الله خليفة مع مولا في الأرض دولك الدحديث إذا أحكمك الحكم بين الناس الدحديثة بالحق يكون الحكم مننا هو يحن ولا تتبعي الهواء هوداء هذا الرائع ساتعشاء هذا الرائع وفيضلكو كل من يهو الرائع عن سبيل الله اللي الدديس إن الذين كوا يضلون عن سبيل الله اللي هو لهم عذاب العذاب شديد وعذاب عذابكم حيكون موتان بسبب ما شيء سببت الناسوع أيوة يوم الحساب نوالت حساب قوفكم ركوا قدام بقلاية قيامكم حساب تمهي وانتهكم حساب تمهي الله وحولجهاي وما خلقنا السماء سوى ضمآن أن أبورني و الأرض أرضها اللي هو بينهما أنت أبور له يسب بعضهم بلا شلوم أبور إن العباد اللي يدين سادينه أن الله وحيدين أبورنا العباد يساتاني إن أذكى جوك تانو سيدا دون تان أوردا قان الله صمد الأرض ما أبور dalika baad ilo abuurkaasi dalu ladiin kuu malahoodi way ka faru galo fooyilun had baw sugnaade ladiin kuu ka faru galo minnaadnaadnaarta hage waxa allah ule subhanahu wa ta'ala samadi arda deen to dhaxis bilash lo ma abuuray ee الله loo abuuray in allah aqoonsado lugu caabudo oo lugu noolaado yaa loo abuuray wama khalqatul jinna walisa illa liyabudu إن قالنا الله لا يسوق <متحدث> غيرن ميس وما خلقنا السماء السماوات ما أنان أبورين إيوال الأرض دل كه وما بينهما إثورة هيسبال دل بلا حكم وما أنان أبور بلا ش ما أنان أبورين ذلك بلا أبور كاسي ذن اللذين كوي ملهاذي ويكفرو جالوبي فويل هج بقسوة نادي للذين كوي كفرو جالوبي هجاس ومن النار الله وحده سبحانه وتعالى أما يجعلوا الذين كوي موحن وعملوا عمل فلا اصلحات عملكم وناكسن كل مفسدين قوه وحبيه في الارض هولك فزاديه ام نجعلوا المتقين قوه متقين تمدعينته ما وخن كلامي دقينا كالفجاريه قوه هو متقين الله هد الله هد عابده دبيلياشا ما هي اسكوميت الله سبحانه وتعالى دار القيام اين يثوا الله قرن ما قف غاله او خن او يوقف مممنه الرفاتن، مر كإني قفل بأبآل كي وضم بيها، ساسا لوجرناه، ويا هذه لها، أبآل كي وردني وضم بيها، واحد مدوي، أما نجعل الذين كوي موحانو كلام متدي، أما نممنه بيععملوا عمل صلي أصل حات عملوناتهم، كل مفسدين كوف الأرض دل. ان تجعلوا مسوحانه كلام مديك المتقين هو الهه كل ومديعتا كالفجار يكون وهذا كتاب هذا لقو سو نبي الله محمد كتاب كتابي كتاب انزل الله ان سوج جن اليك كتاب كتابك مبارك خير بل ليتدبروا إن فيرسدان ايات آيات سو معنيه سدوخان وليتذكر ان وان تومان اول عقل الخسائق كتاب كنويلة محمد يقول سودة جيه، وكتاب خير بدن قراءة دي سوى خير بدن تاعه، لا تخرج ما يسوى خير، لا تقولنا قال خير، ولا له باتقوله ما عمله، قبل خير سعد أول، أيدي سينات فيري سوى، ومعناها فهمته معناه الله فيك وادغري كرتها، وكتاب باتكاغري ما كوركاتكاغري، معني يسويين أتفهمتوه ضحوه كتاب خوره ككريم كه، أفكار دو قرآن ولا دو قرآن ككريم badalul lahanmay ataqulu anu wada anaga wax naga sheegsheegi anaguna kuna sheekay balun baad u hadlay sheekay bal babarkan ahay sheekay bal baad ka inaguna كتاب كان مبارك وخير بدم محل سو دجيه ليدبروا يتدبروا اوفيرسدان اياتي ايتو معناه دوخان وليتذكر اني وان تومان اولول الباب عقل قوسايت وان توغ و وعدي قيلان قران كا النبي القرآن كان شرحو تا هاي وا وحي ايغا و لداود سليمان Nymawa wen accent, Al Abda Adonbawan accent, where Daoud ni madu. In the Hudawood a wabum kit overcame by the way. Well have Li one seen. Lidawud the sulaimana van se me. Nimawa knew an accent, al Abda Adonwanaxulaiman Kalechegaya. We have na li seen Lidawudda Sulaimana. Niima Wuhawana accent Al Abda Adonbawan accent or Sulaimana. In the Husulayman, a wabum kit overcame by the way. Sida Abhi. Idwahtibal had the Kashake. ورد الله سبحانه وتعالى كل شيء وقت الجلبة الصافينات فردها سدق في وقت الليل قال الجياد وانا كثر أرد قال فقالوا حليلني أنا وأحببته حان شيء على هذاي حب الخيري حوله حب قادي يعني عن ذيك ربي ربي ذيك ذيك سكج على هذاي حتى توارد إلى قرحة سكوات سو تبي الحجابي ماشي قالت سكوات سو فالصديق الوحيد قد قال مصحن كل فشاة بسوق نقول ما ذي ولا أنا قات وكتش وهي هذه قصده النبي عليه الصلاة والسلام فرضوها فربنا الله باتن كل صدنا كل فرضوها وقولوا لكم ماذي تري ما لم بامر خلاصوا بندك أي بركاته سيدو ولا وريه وفر هي بسلاة عشرة كت بركاته سيدو ور خير كي حاله يهور تاجنا ذيك الله كد درت حاله يبان درت أيش عليه بركاته كل ودك وريعي قينتو ودك وريعي لا xog u bedalay dabaylbu alla u bedel subhaanahu taaala marka qolya wax hayle yihiin bisuug wal aanaaqi yaanu wuu tahabtay jaacil darsi yusaa u tahabtay urida الله bandiga عليه suleyman bil ashi galabtii hasar as-safinat safinat ku haween fardah saddex ku joog bi culimaduna dhigiyeenoo farduhu markay taageeyeen saddex adinba sabab isugu taageeyeen min noqobkaysa u dhigay wa safinadu as saddex ku joog saddexna way isku taageeyeen as-safinat ya loob bandiga fardhi saddex ku joogta aha al-jiyaadu wana xanaaya urud markay إني أنا وأحببتو حاج على ذي حب الخير حولها جعل قادي <تصفيق> يالعندك ربي كج على ذي ربي جيدك رجيسي وصلاديا حتى توارد لا يقول راح ذي إسكاج بالحجاب الحجاب كذي عجلش فدوها علي ورب إيش علي فرده فضفيخه حوجد قال مص عن إنه كت طابته بالسوق السوق والعناب اللي كنته بالسيفينه كت طابته وذاك وراء الله هو حليه ولقد فتناه وان امتحاني سليمان سليمان وان امتحاني والقينا وحنكوك ردني على كرسيه كرسي بقرتوية جسدا وحموضة ثم أنا بكذبنا وتبكينا قال بحر ربي ربي رب جاوب اغفر لي انداف وهب لي اسي ملك بقرتوية اوصوبن لحد قفمة بعدي عن أن تادوك ألف وهابك حسين تبرمك بس هذا نوحى هاي قرذا فصل قرنا مع أفراد waxay qoreen nabi ilay suleyman markii uu beeyl qudus dhis yawiiloo daliga ku iri aboo birshan qadha hagali beed ka dhisteys markaa sidaan yila moodo waxa loo sheegay agala ninki ba lafyaadin waayay markaas uu yimid oo markuu khamriga dambe Silasu kursi gub qadisi Suleymanna amnadda ki way wada eriyaa ba way caadinaya marka haweenka mooye waxaa la wixi boqortooyaa hawl kale iyo la wareega haweenka mooye afar san cusus sida ahaa iyo 28 cusus sida ahaa balay maalintii dambe you may have ho laga kalumeysay takay isagu aad u gaajeesan wuxuu u war waxyiga siiyay wan gaajeesan hay way garaacay oo laba habo Murku mitsaa uidilaa, eka tunti, eka kuutia. tunti, sai. tunti ilmi ibad ka ba meesha loo soo dhigay kursiga jid sidka la dul dhigay waa ka waxdi sax ah taas marka waa ka kursiga la dul dhigay imtixaan ku waa kaase waxan qarafaadka ama ah wulqadfa nawan imtixaan marka insha wa salaam bqul wiil mujahideen yidalla na insha Allah dhila wulqadfa nawan imtixaan Sulaymaan Sulaymaan wal qayna waxan ku dul fidna ala je satkalugo dul tuuray waxa weeye boqolka gabdhoodii dhacaa waan u tago boqol wiil baydali oo insha Allah u dhaxin ilma badti ba meeshii loo keenay boqortoyadii loo keenay qaaluhu xuri rabbi rabbiga yow igfir li idan wahab li isii mulkan boqortoyo la yamqi an sahabadu sayu wuxuu dhale anoo tukanay iyo sheydaan meeshan yimid booli anoo tukanay iyo yimid booli marka saan milki aniga الله وحوله يهي فسخرنا وحان اسهل ايون اوليلينو هو غامني له سليمان الريح الدبيش تجري وهي كصوبي كيسه كصون روحاني يدوبعسن ودويل خوبدان انهن حيث اسابو ميشو حيث اسا ميلكن سو رباو مركو فردي دميسري الله درج الباب ايي يا الهي و هو غو بدلي دبيشن شهر و رواح انتو شام كسو يو أفغانستان أو خاله، إسخر ميشا شكرته غي، مالين قديه، بعد سكو عرب، ودوها شهر وروحها شهر، واسألنا له عين الخدري، الله وحده سبحانه وتعالى فسخرنا له حنوه جامين أيونوس صغيرين، الريح الدبىش، تجري أيقوس عونا يتبين فيه سج أمر كيسون، فخاء الحالات الدبعة سنتها الدبىش الدبى الحروب له واحد، كل بربورين ماها، حيث أصحاب ماشوا دونه، وشيا دينا، شيء Kulla we shaydaan shaydaamahan wa kulla kullab ku wakhdisa kulliiban nusahlay yow qaasu kubada dhumbado jooharta kasoobixiya iyo ku guryada dhaadheer dhisa ima xariibta wa tawaasiil wajfaani kaljawb qudud raasiya ku waddisa yow akhreen ku wakaal muqarrani la lugu xidhiday filasfaada xalka kuwaas waa kuw oo amar diiday kuwa xalka lugu xidhidhay oo kuma soo wa qaar layab kalabay dhisaaya qaar roobada iyo johar si ka soo bixinaya wixii amar diidana wala xil xilaya sala sala ilaahay u salaam waxa yaadiina waxa yaadiina waxay ku cadfantaa saqarna lahu riixa waxa yaadiina wa arsa xirri kull banaankuu wax dhisa kulligii baan u saqdinayo qawaas ku bada gala iyo waxaariin ku فمن قال لا يشوه نكاد أن تسي أو أمسك حيثه غير حساب على على لكن عبد دعا أدون كي. هذا كان يعضاون أسينت يدي ويسليمانه، فبنون قال هذا يسوع عدة تسي، أو أمسكها يسوع حساب الحساب كل حساب تم وين اللي هو سليمان وحاوسون هذا عندنا أخت يده، للزلفاء دوين رحم الله كل وياه، يا وحسن ما إن اللي هو حاوسون هذا عندنا أخت يده سليمان للزلفاء دوين يا وحسن ما أبن مرجع وناكث، waadku xus abdana adoon ka yegi ayuuba id wakhti nadaa oo dhawaaqay rabbuhu rabbiki uu dhawaaqo oo muxuu yiri annii aniga ma saneyo shaytaan shaydaan ba igu taabtay binusbin dib iyo wadaabil 'adab urkuud budidda hada qotashal barada xaalay nabii lahay ayub waxdaa abdana booa waxa yiri isaga waxa uu badan iyo aruur faro badan le ya ayax ba kusoo daatay wada ya rabbi wa direkshina ila kitabi rahmatada ka marbuuysa adu imtixaan ba markii dambay ku yimid jirka lagu ibtilay jilkiisa laga ibtilay dadka oo dhan ba wada nacay meed bilka lagu tuuray marka laba nin ba uu imi may dirtay dadka u u لما ديني بعربكو أمبونا وحكنو خني قلبيها لما ديني بقول <سؤال> حيث ودي ورنك هل <سؤال> أيوبى دم بقول <سؤال> قل <سؤال> هذا الكتاب <سؤال> قل شاكر أذن مركهاش إلهي بريم مركهاش أولياء إلهي ألبى إتى الله سبحانه وتعالى وحولي هى وذكر حس عبدنا أذن كي يق أيوبى إذ وقت النداء والواقع بقول بقول دوقم حيي لي أني markaas aad lugu yidhu urkhud koodu fabriijilka luqtaada dhulka ku biya biya ahad الى بعثة دي هو السكاي سيتي بقى لا كعافية. مركب حاله ليه هاي. اسلام تا ٥٠٠ شقين سيرته. مالين معلوماتها كمية. يجي هذا. يعوض سوق دوت هنا. واحد حاجات كه كده. دوب وادي كسر ما هو. بقول على كل حال. يدوا مال كم مكان. يوم مسخش مر كوجاله marka is caasmaad qowbihihii qarnacba qarnac kuma dhabayti waxa ay jeedaan ilaahayow nabiga mubtaliiga ha meshan joogay ma on isagii uu baba dooy xusay wa isaga lefti si uu له ايوب اهلو ريركي و خي ضروره هي كا ديماتاي يو مثلهم ايګه لابلابكود معهم كووا موودل رحمه لاجل الرحمه رحمه درت هي او من حق يكات انا اون خريس اي و oo dhibaato intaaleeg sidoo Nabilaha ayuu ugu sabray wax si ajeeb ah dhibaato waki Nabilaha Cali salaatu wasalam mu'min fu wa fi wa wada helo sabri wa laga ajlisin sabri ku wa ali subri kullu wa bad wa wa الو ريكي سو مصلو يغ مثال كود ما الله يغ مود لاباب ك رحمه اللي اجي برحمه منا حقي يا كاهت يو ذكرها وانن درت لي للباب عقله يكون صاحبك وخذ قاد بالي بيديك هذا كو قادقسن لان ربع عليه يدير بكل فيه اسغا غبا كو دفو ولا تخنس هدا الباب نو دارسي كو دمبابي الله وحليه انا نج وجدناه وانو كهل ايوب صابرن كو صبره نعم وحاول سأل عبد الضمبا ونكسن وأيوب إنه أيوب أواب وكل قصبه، وركوا سيد الشيء جن يوم قبل لا وش خدمين في اليوم ما حي صاهر شيء كاني في اليوم إن درب وعذق صان قضي وما حي وحنا، بركاته في السماء هي جب صوغ عليه، بركاته شور هذه إلى هي عافيو لا مخوف، لا بقول لا وقال كي بس دا دا في هذا سجنكه، مركه هاد الدبابين ودارسي ها هومين ودارسي هاك بحنه، دارسي سيدا وخذ قادو بيدكه قعدت هذا دخفا، لا ما بضل لك قط فضرب كدف بيسه قبل كدف، ولا تعنت، هاد الدبابين ودارسي ها شبين، إننا نوجدناه، ونكهله أيوب صابرا كوسبران نكهله، نعمل وحاولناك سن، العبد أضوم وناك سنوي، المخصوص أيوب، إنه أيوب أواب، أو. كي توبة كيم بدو،